اللهم صل على محمدٍ في الأولين وصل على محمدٍ في الآخرين وصل على محمدٍ في النبّيين وصل على محمدٍ في المرسلين وصل على محمدٍ في الملائكة على يمينه اللهم أعط محمدا الوسيلة والبطيلة والشرائع والدرجات الكبيرة ولم أرادوا فلا تحفيني في جنال رؤيته وارزقني من شهرته فتوفني على ملته وأسقني من عظه مشربا ربيا سايوا هنيا لاظما بعده أبدا إنك على كل شيء قدير اللهم أبلي الروح محمد مني وسلامه اللهم وكما آمنت به ولم تعني في جنان رؤيته اللهم تقبل شفاعة محمد من صلى الله عليه وسلم وارفع درجته العليا وآته سؤله للآخرة والولى كما أتيت إبراهيم وموسى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ألفي الإتتاع صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد فائد دعية اختراع اللهم صل وسلم على سيدنا محمد Şair tamil faaliyete, Allah mucidi ve Muhammed ve ala al sibina Muhammed Şair şudut aqaliyete, Allah mucidi ve sani manasibina Muhammed Jinn jmali akvani, Allah ve ala al sibina Hay hayat اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خائ قلوبنا إخلاصا صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد دال تعا خواص اللهم صل وسلم على سيدنا محمد داني دعابه الفخر والاولى صل وسلم على سيدنا محمد وعلى A'li seyyidina Muhammedin Ra'u rahmetin Melikin Manna Allah, salli ve sellim A'li seyyidina Muhammedin Zani ziynetin meqamati sili, sirli, esrarin, Salli ve sellim A'li seyyidina Muhammedin Ve ala a'li Muhammedin Sini sinri esrarin kainati Allah'a salli ve sellim Muhammedin شيشا في أبرار وسلم سلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاد صفاي قلوب الأخيار اللهم سلم على سيدنا محمد لاغي وياي مكوناتي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد, محمد طال فهارة القلوب والذوات اللهم صل و على سيدنا محمد ضائره للأواخر والأوان صل و على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عينه على سرق ضائر اللهم صل و على سيدنا محمد غير طائر وحجر sallúa sallimen alâ seyyidina Muhammedin ve ala al kasihi Muhammedin fâhi fâzileri felaci Allahümme sallīnetum alâ săyyidina Muhammedin qâfi qilbânin qurubatin sallĩ Myers Emadem ve ala al kasihi kafi kemianin kemalati Allahümme sallĩلب alâ seyyidina لا ميل بابنا عمالي، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ميمى معالي أسمائي، الله صل وسلم على سيدنا محمد نون نهاية مطالبي، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وابي. وردي أهل المشاعل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد هاي هدايتي نور الهدا صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد لا من ان في الاتجاه ولا انتهاء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا رمي لا ديع الإنكيام أصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تحقق أدابها لحقائق الإسلام والإيمان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي المصطفى صل وسلم على سيدنا محمد الوفي الرطين صل وسلم على سيدنا محمد الصفي النجيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد املئ في النذره صل وسلم على سيدنا محمد آخر في الشريعه و صل على سيدنا محمد الباطين في حقيقة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير النبي صل و على سيدنا محمد المولى النصير صل و على سيدنا محمد الرشيد الصبور صل و على سيدنا محمد و على آله صلاتٍ تخدينا بها من الظلمات إلى النور. اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد الشرف على، صلى وسلم على السر الأجلاء، صلى وسلم على المدب الأحلى، صلى وسلم على الباط الأنقى، صلى وسلم على القلب الأتقى. اللهم صل وسلم على الكمال المطلق وصل وسلم على العزيم وعاقق وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة بها المقامات لا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من مباركته الرحمة صل وسلم على الشفيع في الأمة وصلي وسلم على الكاشفين كل غمه وسلم على الجنّي من الظلمة وسلم على الكامل في الهمة وصلي وسلم على قائد الخير والنعمة وصلي وسلم على العادل في قسمته وصلي وسلم على سيدنا محمد معلانه صلاة تدفع بها عنا كل بلاء ونقمة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ميرات الله وسلم وسلم على مظهر الصقوات وسلم وسلم على حضرة السلوحات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالجناب الأعظم صل وسلم على بالعطاء الاكرم اللهم صل وسلم على النور الخارق وصل وسلم على العالم الفارق وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاة تجعلنا بها ممن هوا بك ناتق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير خلق الله Allahum salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Abdullah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nabi la kadhiba salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Abdil Allahum salli ve salli Muhammedin sayyidina Muhammed ibn Hashim Allahum salli ve salli ala sayyidina Muhammed telil eshrafi ve salli ve salli ala sayyidina Muhammed ala ali sayyidina Muhammed ibn abd menafin Allahum salli ve salli ala sayyidina Muhammedil safa min eshrafi Kabile mahiyi. Sallim sallim Allah ala Muhammedin Muhammed ve al Allah aal siddina Muhammed niyakusayim. Allah sallim sallim Allah siddina Muhammed el Nabi el Kadir. Sallim sallim Allah siddina Allah Allah sallim sallim Allah Qadim kimi şeyi nıdrat nıdrah. Cen ve selim Allah sizi dinle ve selim al sizi Allah salli wa sallim ve ala sayyidina Muhammadin alladhi ma mana'a 'an sa'ilihi shay'a şey. salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin ibni Lu'ay Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin layfi kitayibe Allahumma salli ve sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi jara min bayni sabi'ihim ma amkanaha salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ve ala al sayyidina Muhammadin fi ha Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammedin murshidi kulli salli sallim ala sayyidina Muhammadin ve ala ali sayyidina Muhammed'in İbn Malik. Allah ﷻ ﯾسالی ﯾسالی معلَّا سيدنا محمد صاحب النصر. ﯾسالی ﯾسالی معلَّا سيدنا محمدو على سيدنا محمد Muhammedin نبي. ﯾاللهم ﯾسالی ﯾسالی معلَّا سيدنا محمد ﯾب النبي عبد الله شانه.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 Salli ve salli mala sünbina Muhammedin ve ala sünbina Muhammedin İbni Mujidurika. Allah salli ve salli mala sünbina Muhammedin sünbina Salli Muhammedin ve ala Muhammedin Yaz. salli ve salli Muhammedin ve ﷺ sallim sallim Allah ﷺ sallim sallim sallim sallim sallim sallim sallim sallim sallim ala sallim sallim sallim sallim sallim sallim sallim sallim ala sallim Muhammedin sallim ala sallim sallim Muhammedin sallim sallim sallim sallim ala sallim al Muhammed sallim sallim sallim <سلام> وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ابن عبد الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد حبيب الرحمن وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ابن عدنان صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تحققنا بها بمقام الإحسان آمين يا حنان يا منان والأحمد لله رب العالمين